ثم إنكم بعد ذَلِكَ d ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد melukie metitube azu. طرائق وما joana عن الخلق غافلين joana الَنَّامِنَ السَّمَاءَ إِمَّا بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَهُ بِهِ لَقَادِرٌ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ عَنَّبَ لَكُم فِيهَا فَوَاكِهُ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ للآكل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 أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا الا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء اللَّهُ لَئِنْ زَلَمَ لَمَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ قال رب انصرني بما كذبون قال رب انصرني بما كذبون فاوحينا اليهم ان اصنع الفلك باعيننا ان الفلك باعيننا ووحينا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 في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله مهلكم من إله غيره فَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَوُوا وَكَذَبُوا بِالْقَائِلِ الْآخِرَةِ وَأَتَرَفْنَاهُمْ وَأَتَرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ مَا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 فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فجعلناهم غثاء fäjähdä, للقوم الظالمين ثم muussoi, من بعدهم قرون آخرين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 ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا بن مريم وأمه آيتو وآويناهما وآويناهما إلى ربّة ذات قرار ومعين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 Fذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل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 حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجئون لا تجأوا اليوم لا اليوم إنكم إننا لا voi, dikäänet, ai, la, la, ikum, voi, ti, tuut, على la, ikum, la, akko, vikum, tanki, son. افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم ياتى اباءهم الاولين ام لم يعرفوا رسولهم فهم له انكار ام يقولون به جنن بل جاءهم وأكثرهم للحق كارهون بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيه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 شَأَلَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ الَّذِي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 قد اوعدنا نحن وامائنا هذا من قبل لقد اوعدنا نحن وامائنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين قل من الارض ومن فيها Fala tذكرون Qul man robu السماوات السبع وربu العرش العظيم Säقولون لله Qul afala tättäkuun Qul man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 بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ماتخذ ما الله من ولد ماتخذ ما الله من ولدين وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق إِلَّا الَّذِي ذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ قل رب مَا تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادره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 وَظُرَّ رَبّ أَعُوذُ بِكَ مِنْهَا مَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبّ أَيْنَ يَحْضُرُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبّ ارْجِعُونَ قَالَ رَبّ ارْجِعُونِ الْعَلِيِّ أعمل صالحا فيما تركت كلا كلا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا آنَسَ بَيْنَهُمْ فَلَا آنَسَ بَيْنَهُمْ يومئذ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فلا se on وَلَا kuin فَمَنْ se on كَالَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ تَلْفَحُ وجوههم النار a lam takun a yat i tut laa a y Läpät alaina shquwetuna, ockunna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 يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا, فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري حتى أن سوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم إني جزئتهم اليوم بما صبروا إني جزيتهم اليوم بما صدروا انهم هم قال كم لبثتم في الارض عددا حسبتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون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 إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين